بسم الله الرحمن الرحيم قسيم تلك ايات الكتاب المبين نتلو عليك من نبئ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمن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 وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالْتَقَتَهُ آلُ فِرْعَونَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوٌّ وَحَزَنٌ إِنَّ فِرْعَونَ وَهَمَانَ وَجُنُودَهُ مَا كَانُوا خَاطِئِينَ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 واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ار بطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لاخته قصيه بابصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرنا عليه المرضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم يكفلونه لكم وهم له ناصحون فَرَدَدْنَاهُ إِلَى امّهَ كَي تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ لا يَعْلَمُونَ وَلَمْ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 قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسك بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد وما تريد أن تكون من المصلحين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 فخرج منها خائف في يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت أَمَدِينَ قَالَ عَسَى رَبِّ أَيِّ يَهْدِيَنِ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَا أَمَدِينَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَمَّا مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير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 إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أكحك إحدى بنتين هاتين على على أن ثمان حجج فإن أتمنع عشرا فمن عندك وما أريد أن أشط علىك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك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 فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى أَن إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ العَالَمِينَ وَأَنْ أُلْقِيَ عَصَاكَ فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف إنك من الآمنين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 قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون واخي هارون هو افصح مني لسانا فأرسله معي رد ان يصدقني, رد أن يصدقني إني خاف أن يكلبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون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 أَوْ إِذْنَآ دَيْنَا وَلَكِ الرَّحْمَةُ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا آتَاهُمْ مِن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا آتَاهُمْ مِن نَّذِيرٍ قبلك لعلهم يتذكرون ولو أن تصيبهم صيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا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 أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحقنة السيئة أولئك مرتين بما ويدرؤون السيئة ومما رزقناهم ينفقون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 رَبَّنَا هؤلاء الذين الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَانَا يعمدون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 فَقُلْنَاهَا تُبْرِهَا نَكُمْ ثَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ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 وابتغ فيما آتاك الله الدار وَلَا ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض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 إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا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 دونك الى معاد قر الرب من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب من ربك